وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً كَثَو وَمَا جَعَلْنَاهُ عِبْتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا جعلنا عدتهم عِدَّتَهُمْ إلَّا فتنة للذين كفروا كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ولا يرتاب الذين الكتاب وَلَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ والمؤمنون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 وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أذبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر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 فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة ثرت من قسورة بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكره فمن شاء ذكره فما يذكرون إلا ان يشاء الله هو أهل تقوى وأهل المغفرة